نسخيكم مما في بطودها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملوهون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقالا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 إن هو إلا رجل به دنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوهون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا داء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أفعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّ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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصروا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون